أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العنا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فَإِنَّهُ يعلم السر وأغفى الله لا إِلَٰهَ إِلَّا هو له الْأَسْمَاءُ الحسنى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 قال رب شرح لي صلري ويسرني الأمري وحلو العقدة من لساني يفضل قومي واجعلي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتر بني أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا لصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عينك وتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك ولا تحزن وقتلت نفسا من الغم فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيع في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعلم يتذكر أَوْ يخشى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ووعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع جيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرا بينهم واسموا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلاء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 قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلقطعن ايديكم فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبطى قالوا لن نؤثرك مَا ما جاءنا من البينات والذي فضرنا مَا ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبطى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدر تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عباده فاضرب له طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتفعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى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 صالحا ثم اهتدا وما عن قومك يا موسى قال هم أولئي على إليك رب قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه الغضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم رجلا جسدا له كوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي إني فشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي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 يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 وعلا الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاب ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إِلَى آدَمَ من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبا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 قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضير ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتكى آياتنا فلسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبطى أَفَلَمْ يَحْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي الْمَسَاكِنِمْ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ نِزَامًا وَعَجَلٌ مُسَمَّى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 ورزق ربك خير وأبطى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتن بينتما في الصحف الأولى ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك, فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى